الهرجة العذبة كلمات الشاعر صالح بن دخيل الله الهذلي فارس الصحراء اي والله اموت عند الهرجة العذبه خصة اللي يا صار من خلي ترنمها حتى ما ولها أرجي يوم تجيك بالكذبة يجي لها ذوق يوم تجيك من فمها حيفنا عليها عروق القلب من جاذبة جذب الكحلة بعد صفت قوايمها في معتلج ضمر في الكون من هاذبة اتشوف للناصر ضحك في مقادمها اي والله اموت عند الهرجة العاذبة والصلي يا صار من خلي ترنمها حتى ما ولها رجي يوم تجيك بالكذبة يجي لها ذوقي يوم تجيك من فمها مصيونة العرق لا طقه ولا شاذبه سما كرمها يا بايم طرم كرمها ضحكت لي رموش عيونها الجاذبة من ضحك رمش العيوني غار مبسامها إي والله موت عند الهرجه العاذبة خصا اللي صار من خلي ترن حتى ما ولهارجي يوم تجيك بالكذبة يجي لها ذوقي يوم تجيك من فمها حواهي ياخذها وروحي وياخذ بها. دوره على اقصاك واكبها وعالمها يا عذب علمني يجيب الزني يا عذبه اما يعلم بها ولا يعلمها اي والله موت عند الهر جهل عذبه خص اللي صار من خلي ترن حتى ما ولها أرجي يوم تجيك يجي لها ذوقي يوم تجيك من فمها طاريه يشرح ضميري واتل الداذبة كانه يصور مفاتنها ويرسمها لو كان حبل الرجايا اللي تلوذ به من دونه القوم عاصبت انعمايمها اي والله موت عند الهرجايا العاذبه خص اللي صار من خلي ترن حتى ما عليها أرجي يوم تجيك بل كذبة يجي لها دوقي يوم تجيك من فمها إيه والله موت عند الهرجة العاذبة خص اللي صار من خلي ترنمها حتى ما عليها بل كذبه يجي له يوم شبكه